هم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا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 افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامه الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون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 ذو من قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبه بالمجرمون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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ان الله ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده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 ودعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون